وحديث ضعيف أو حديث نقول السلام ورحمة الله حديث مقبول وحديث مردود ليقسموا الحديث إلى حديث مقبول وحديث مردود؟ أو حديث صحيح وحديث ضعيف لأن الحديث إذا صح وجب العمل به وبالتالي كان مقبولا عندهم توفرت فيه شروط القبول طالما أن توفرت شروط القبول في الحديث أصبح عند أهل الحديث حديثا مقبولا والحديث المقبول يدخل فيه الحديث الصحيح والحديث الحسن ويطلقون عليهما مجازا مجازا يعني يتوسع شوية في الإطلاق فيقولوا حديث صحيح فيدخل فيه الصحيح والحسن وإذا لم يتوفر شروط القبول فإنهم يطلقون عليه حديثا مردودا يعني حديثا ضعيفا والحديث الضعيف أقسام كثيرة خلاص الحديث الضعيف أقسام كثيرة دي تقسيم أولي ننتقل بعده إلى تقسيم آخر أوسع بعض الشيء فقالوا أن الحديث انقسم إلى صحيح وحسن وضعيف صحيح وحسن وضعيف ليه قالوا هذا قالوا هذا لأن الحديث إذا جمع أعلى شروط القبول أصبح حديثا صحيحا وإذا توسط في تلك الشروط ولكن له ما زال مقبولا يكون حديثا إيه؟ حسنا أما إذا فقد شرط من شروط القبول واحدا أو أكثر حتى وإن فقدها كلها فأنه يسمى حديثا ضعيفا لذلك قالوا في الحديث الذي نزل عن درجة الحسن شيئا واحدا أو شرطا واحدا ضعيفا وقالوا في الحديث الذي نزل إلى أدنى درجة وخسر كل شروط القبول قالوا عنه ضعيفا وهو الذي يسمى الموضوع حديث الموضوع حديث الموضوع لا أصل له أصلا لا أصل له فهو مخترع لا حقيقة له في الحديث ولكن ومع هذا قالوا عنه أنه حديث ضعيف هذا هو التشكيل أو الشكل الثاني للتقسيم ثم بعد ذلك فصلوا تفصيلا أكبر فيقالوا أن الحديث ينقسم إلى صحيح في صحيح هذا ينقسم إلى اثنين صحيح لذاته وصحيح لغيره صحيح لذاته وصحيح لإيه يعني عندي هنا الحديث الصحيح بينقسم إلى قسمين صحيح لذاته يعني صحته جاءت أنا عاوزك تفهم سبك من الكتابة دي الحاجات دي هتوصل إليها في الكتاب واحدة واحدة بس إيه استوعب الشكل ده وبعدين لو عاوز تكتبه وكتبه قلنا الأول قسموا إلى مقبول ومردود أو صحيح وضعيف وقلنا ليه عملوا كذا ثم بعد ذلك توسعوا في التقسيم وقالوا يعني معنى إيه توسعوا يعني فصلوا زيادة فقالوا عندنا حديث صحيح وعندنا حديث حسن وعندنا حديث ضعيف ثم توسعوا وفصلوا تفصيلا كبيرا فقالوا أن الحديث الصحيح عندنا ينقسم إلى قسمين صحيح لغيره وصحيح لذاته وصحيح لغيره يعني الصحيح لذاته عندنا سلسلة وحدة فقط ومع هذا اجتمع فيها أعلى شروط القبول فقيل أنه حديث صحيح لذاته صحيح لذاته الحديث الصحيح لذاته هذا قد جاء من طريق قد جاء من طريق جمع أعلى شروط القبول حتى وإن جاء من طرق متعددة أخرى تجمع نفس الشروط بس يشترط أن يكون ثابتا من طريق واحد ثبت فيه شروط القبول كلها زي ما يكون جاء سلسلة واحدة هذه السلسلة الواحدة سلسلة الرجال توفرت فيها الشروط كلها ايه هي الشروط هنعرف ان شاء الله انها طب افرض قيه من عشرين طريق توفرت فيه شروط القبول عشرين طريق توفرت فيهم شروط القبول كلهم يبقى حديث ايه صحيح ايه لا صحيح لذاته ليه لأنه كل طريق من ذول لو شلنا كل الطرق وسبناه لوحده هيبقى حديث صحيح فبالتالي أصبح إيه حديثا صحيحا لذاته لذاته يعني الصحة جاءت له منه هو مش محتاج حد يسنده فلما نسيب السلسلة دي لوحدها يبقى الحديث صحيح مش محتاج حد يسند معاه هيتطبح كذا لما نبص ونلاقي الحديث الصحيح لغيره ما ينفعش يجي من طريق واحد لو جي من طريق واحد عمره ما هيبقى صحيح فمحتاج إلى سلاسل أخرى جنبه روت هذا الحديث عشان خاطر نقول عنه أنه حديث ايه صحيح نقول عنه أنه حديث صحيح وفي الحالة دي هيدخل في تصنيف الحديث الصحيح لإيه؟ لغيره إزاي عندنا العلماء قسموا الرواه إلى مراتب إلى إيه مراتب أو إلى درجات فعندنا إمام كبير زي مالك أحمد إلى غير هؤلاء لأما الذين عليهم المعتمد والذين يرجعوا إليه أظن لا محدش هيئة هيئة نحيته في حي اللي يتكلم في مالك هيبقى خيباء واللي يتكلم في أحمد هيبقى خيبان واللي يتكلم في الشافع هيبقى خيبان واللي يتكلم في ابن المبارك هيبقى خيبان وهكذا فالعلماء أول ما تتكلم فيه هو اللي كنت المجروح وليس هو خلاص لأن هؤلاء الأئمة استفاض استفاض عبير علمهم وتقواهم في الكون كله في الدنيا هذه العدالة عندهم عدالتهم إتقنهم وإمامتهم استفاضت استفاضت وصارت في الأقطار لا ينفع فلان يقول عنه ضعيف ولا ينفع فلان يقول عنه ضعيف كما عندنا اليوم مثلا واحد زي الشيخ أبو اسحاق هذا رجل محدث اشتهر وذاع صيطه في الآفاق لا ينفعش واحد يجي يسأل واحد يقول له يرأيك فيه يجي يسأل شيخ يقول له رأيك في الشيخ الاسحاق وكلام طبعا لا يساوي كلامه ليلة أنه هو قال أحمد رحمه الله لما سألوه عن اسحاق ابن رهوي قالوا له ما تقول في اسحاق قال اسحاق يسأل عنه اسحاق يسأل عنه إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين، وسأل رجل أحمد ابن معين، فقال ما تقول في أبي عبيد القاسم ابن سلام؟ قال أبو عبيد يسأل عنه، أبو عبيد يسأل عنا، يعني ده تسأل عنا، مش إحنا تسألنا عنه، هكذا. تكون أحكاب الناس فمثل هؤلاء لا يسأل عنهم بعد ذلك تجد فيه راوي ثقة هذا الراوي الثقة ومن يأتي بعده من الناس اللي هنقول هذا الوقت وصلنا إلى هذه الأقوال منين؟ من هؤلاء الأئمة هؤلاء الأئمة عرفوهم ودرسوا أحوالهم وأحديثهم والتقوا بهم ثم حكموا على كل واحد منهم بما يليق بحاله وهم رحمهم الله بعيدون كل البعد عن مخالفة شريعة الله في الحكم على الناس يلتزمون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتحيزون إلى هوى ولا إلى حزب ولا إلى شيء وإنما المعيار عندهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقالوا عندنا راوي ثقة وعندنا راوي صدوق الثقة هذا والإمام هذا أيضا اللي قبله دول روات الحديث الصحيح وإيه لذاته فإذا كان عندنا هذا الروسقة ودا سقة ودا سقة ودائما ودا كبير ودا يبام كبير ودا صحابي ها وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هذا الحديث يقولون عنه حديث إيه صحيح لذاته هل هذا السند يحتاج إلى معاضضة ولا مساندة؟ فضل ما بيحتاجش إلى معاضضة ولا مساندة لأن صحته أتت من ذاته هو صحة بتاعته جاءت من ذاته كده فهمت هنبص للمعلم التاني ذه الصدوق ذه خلاص واللي بيقولوا عنه لا بأس به هذا الرجل عمل زي ملتقى البحرين ازاي هذا الرجل اصله اصله بتاع الحديث الحسن بتاع الحديث الحسن بس الحسن لإيه لا الحسن لذاته بتاع الحسن لذاته ليه الكلام ده؟ لأن الحديث الصحيح صحيح له شروط نفس الشروط هي بتاعة الحديث الحسن بس اختلفوا في حاجة واحدة فقط وهي أن الحديث الصحيح الراوي بتاعه تام الضبط والحديث الحسن الراوي بتاعه خفيف الضبط فلما نقول أن هذا صدوق وده زيه وده زيه وده زيه وبعدين وصلنا للصحابه وبعدين وصلنا للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى هذا الحديث حديث حسن حديث إيه؟ حسن لو جاء من نفسه من هذا الطريق فقط يبقى هذا حديث حسن الايه لذاته طب إذا في رباء جاء من طريق آخر زي نفس الحديث يبقى أصبح الحديث جاء من طريقين أو أكثر من طريقين على هذا الحال يصبح الحديث هنا إيه إيه أي صحيح لغيره أحسنتم ليه؟ لأنه بذ هذا الطريق الواحد كان حسنا لذاته ثم عضبه طريق آخر حسن لذاته أيضاً، فازداد قوة على قوته، فارتقى عن الدرجة التي كان عليها، توصل إلى درجة الصحيح لغيره. ماشي كذا؟ بعد كذا عندي الروي يقول عنه ليس بالقوي. هل أصبه لكم تكتبوه بسرعة على أساس أنه يعني بتاخد فكرة أولية عن العلماء بيحكموا إزاي على الأحاديث دي ليس بالقوي عندي فلان مثلا هذا الأخ لو قلنا عنه ليس بالقوي هو ليس ضعيفا ضعفا شديدا يعني ضعفه مش مفسد لكنه ليس بالقوي الذي يعتمد عليه دائما فأصبح مهزوز والهز هذه أصابته بأنه قالوا عنه أن حديثه يدخل في حيز الضعف هو ينزل تحت الحسن شيئا قليلا خلاص ينزل حديث تحت الحسن شيئا قليلا طب افرض ثلاثة أربعة من ليس بالقوي دول عضضوا بعض وخووا بعض سيرتفع حديثهم إلى أن يكون له حسنا لغيره لو بصينا في السلسلة دي مثلا قلنا أن هذا ليس بالقوي وده صدوق وده صدوق وده ليس بالقوي واجه برضو من طريق اخر عندنا واحد صدوق واحد ليس بالقوي واحد صدوق واحد ليس بالقوي ومن طريق ثالث برضو شبيه بهذا الطريق اصبح في هذه الحالة تعددت الطرق ليس بالقوي عند فيه ناس تانية اتنين ليس بالقوي هم هيعضدوه والصدوق طبعا مع الصدوق حتى لو اعتمدنا على الصدوق لوحده مش مشكلة وصدوق بيعضد ليس بالقوي وهكذا ليس بالقوي عندنا في طبق وحده جاء ثلاثة ليس بالقوي فعددوا بعض ووصلوا الى ان يكون الحديث ايه حسن لغيره اما لو جاء وحده ليس سند واحد كده زي كده مثلا سنده الوحده أصبح عندي هنا في واحد ليس إيه ليس بالقوي هذا الحديث وعندي واحد هنا ليس بالقوي هذا الحديث يكون حديثا ضعيفا لكنه خفيف الضعف لكنه إيه خفيف الضعف بعد ذلك قالوا أنه عندنا حديث ضعيف عندنا حديث ضعيف هل نخلي دي فوق كده شوية وهذا الضعيف له أنواع كثيرة جدا أنواع كثيرة جدا قد يكون الضعف بسبب حصول سقط في السند يعني انقطعت سلسلة من السلاسل دي أو اثنين أو ثلاثة في موضع أو مواضع متعددة سواء كان سقطوا وراء بعض أو سقطوا مش وراء بعض بل في مواطن أثناء السنة وقد يكون الضعف بسبب طعن في الراوي بسبب طعن إيه؟ في الراوي وهذا الطعن قد يكون بسبب الطعن في ضبط الراوي أو في عدالة الراوي قالوا عندنا حديث صحيح لذاته صحيح لغيره حسن لذاته حسن لغيره دول فهمناهم وجومه ازاي ماشي ازاي لا قدمش شغلتنا دلوقتي وبعدين انت عتستفيل ايما ذكر الاسماء انت مش تستفيل ده هتبلم لك الدنيا قدامك لو ذكرت الاسماء اه اه اه ما اهل نشرح ان شاء الله حد. تخلي الخريطة دي في ذهنك كده الخريطة دي حطها في ذهنك هي بسيطة خالص يعني مش صعبة ولا حاجة قلنا انه العلماء السيم الأول حديث صحيح وضعيف خلاص كذا يعني مقبول ومردود وبعدين ما توسعش لك صحيح حسن ضعيف خلاص كذا اصل انت هتلاقي ساعات التقسيمات دي تلاقي جماعة بيقول لك ايه حسن وبعدين جماعة يقول لك حديث انقسم الى صحيح وضعيف طب يا جمال في الحسن راح الحسن دخل في الصحيح حسن داخل في الصحيح لو لقيتهم مقسمين الى صحيح وضعيف اعرف ان الحسن دخل في الصحيح لو لقيتهم مقسمين الى الثلاثه دول خلاص كده لو لقيتهم مقسمين التقسيمات ديه التفاصيل دي تعرف إنما أقول لك صحيح لذاتي يعني صحيح صحيح لغيري يعني صحيح حسن لذاتي يعني حسن حسن لغيري يعني حسن خلاص الضعيف بقى هتلاقي فيه أنواع كثيرة جدا يقول لك حديث متروك حديث ساقط حديث منكر حديث مش عارف إيه حديث منقطع حديث معضل حديث كل الحاجات دي كتير قوي أسماء كده كلها دخلة فيه نوع الضعيف بص بق الحديث لو ما قالوش عنه صحيح لذاته صحيح لغيره أو حسن لذاته أو حسن لغيره أو ما قالوش عنه صحيح أو حسن أو متواتر خلاص كده، لو ما قالوش الحاجات دي يبقى كله داخل في الضعيف يبقى كله داخل هتلاقي من غير انت ما تعرف بقى ايه تفاصيله لانه مش عليكم الضعيف السنان هقولك حديث معلق يبقى داخل في قسم الضعيف حديث منقطع داخل في قسم الضعيف حديث معضل داخل في قسم الضعيف حديث مرسل داخل في قسم الضعيف حديث مدلس داخل في قسم الضعيف تفضل حديث منكر داخل في قسم الضعيف حديث شاذ داخل في قسم الضعيف حديث موضوع اسود حاله في الضعيف وهكذا في انواع كثير فقلنا احنا لو لقيت العلماء ذكروا لك الأسماء اللي احنا قلناه هنا ده ليه الصحيح لذاتي صح لغيره حسن لذاتي حسن لغيره المتواتر يبقى كده فين في قسم الصحيح نعم. لا هل مصطلح ده مصطلح ما بيدخلش عندنا في التقسيمات دي دي هناك بقى لما ندرس الحديث الضعيف المرسل دا أصله ضعيف ولكن المرسيل منها ما يصح ومنها ما لا يصح ولكن هي في حد ذاتها أصلها ضعيفة فما بيدخلش عندي هنا خلاص وكمان علماء المسلمين في العصور الأخيرة توسعوا شوية في مسألة تصحيح بعض الأحاديث، وبالتالي قالوا الحجج دي. هنا ليس بالقوي قلنا أصل حديثه إيه ضعيف، ولكن يرتقي إلى لو لو حصل متابعات وشواهد وبتع جابوله كذا حاجة تساند مع السلاسل اللي احنا قلنا عليها دي. يبقى هذا حسن لغيره في بقى حاجة يقول لك ضعيف يقول لك ضعيف الضعيف دي ساعات ممكن تدخل عندي زي ذا وممكن ما تدخلش ممكن ما تدخلش على حسب الحال في واحد يقولوا عنه واهن او واهي ذا بقى حاجة تعبانة خالص ما ينفحش تعتمد عليه في حاجة خلاص ضعيف جدا ضعيف جدا بل أكتر من ضعيف جدا الواهدة لا لا لا ده دا راوي ده دا ايه راوي الموضوع ده دا ده دا ده ده حديث يطلق الحديث ضعيف نعم أنا قلت الحديث ضعيف يكون سبب ضعفه إما سقط في الراوي يعني عندك حلقة من دول واقعة بندور عليها مش لا فبالتالي هنحكم عليه بالضعف لي لأنني مش عارف الحلقة اللي سقط دي الراوي الواقع عندي ده ثقة ولا ضعيف خلاص فبالتالي هنحكم بضعفه لأنه أنا مقدرش يحكم بصحة حديث إلا إذا تحققت من شروط الصحة شروط الصحة هنا مفقودة عندي إن السند مش متصل هنعرف دلوقتي شروط الصحة أو يكون الضعف جاء بسبب إيه؟ ان الراوي مشكوك فيه زي ما انت بتقول اللي اسمه الطعن في الراوي الطعن في الراوي ده من ناحيتين. إما يكون الطعن في ضبطه يعني في حفظ الراوي نفسه في امكانياته العقلية مش حفظ كويس أو الطعن في عدالته يعني في دينه يعني في دين الراوي نعم ما الضبط إما أن يكون الطعن في ضبط الراوي يعني في حفظ الراوي أو يكون الضعن في عدالة الراوي يعني ايه يعني في دين الراوي يا جماعة العدالة لو جت كلمة العدالة كذا يقول لك ايه اشترط في الراوي أن يكون عدلا ضابطا العدالة يقصد بها الدين هنا عدلا ضابطا يقصد بها الدين أم إذا قال راوي عدل راوي عدل لوحده كذا يبقى راوي من أهل العدالة الثقات واحنا هنبقى نعرف الحاجات دي بعدين خلاص في رأوة بقى عندي متهم متهم يا لي متهم يعني رجل بيكذب في حديث الناس ولكنه لا يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيتهم له بالكذب رجل متهم ما ينفعش يتاخذ منه حديث بعد خداه راوي كذاب ذا بيكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فمدام معروف طبعا لا بيتخذش منه حديث أيضا كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون عنه الضاع ويضع الحديث اللي هو الكذاب التقسيم هذا ايه نعم هاي كم الساعة تفضل.الواي هذا راوي شديد الضعف جدا لا يعتمد عليه في شيء تفضل.صورت الحجة دي كده ولا إيه ولا لسه هندخل بقى في شروط القبول شروط القبول قلنا العلماء قسموا الحديث إلى مقبول وإيه ومردود مقبول مردود طب إمتى يقبل الحديث قال لك الحديث يكون مقبولا إذا توفرت فيه شروط إيه الشروط دي هذه الشروط أولا اتصال السند اتصال السند اتنين عدالة الراوي ثلاثة ضبط الراوي هتحفظوها دي اربعة خلو الحديث من الشزوز خمسة خلو الحديث من العلة هو في الكتاب حطت شرط زيادة أن يكون له متابع إن يحتاج إلى ذلك دي شروط المعروفة عند علماء الحديث إم يكون الحديث مقبول قال لك إذا كان إذا كان متصل السند إذا كان الراوي عدلا إذا كان الراوي ضابطا إذا كان الحديث خاليا من الشذوذ يعني مش حديث شاذ ولا معللا يعني خالي من العلة ايه معنى هذا الكلام هذه تسمى شروط القبول شروط الايه شروط قبول الحديث او شروط الحديث المقبول ليه ما قلناش الصحيح وليه ما قلناش الحسن هنعرف دلوقتي تعجيلا للفائدة عشان تعرف الفرق بسرعة أنه إذا كان بصوا الضبط تام ده يقول عليه صحيح خلاص الضبط متوسط أو خفيف كما يقولون فإنه ده بيقولوا عليه الحديث الحسن يبقى لو قلنا شروط قبول الحديث هتقول دول شروط الحديث المقبول هتقول دول شروط الحديث الصحيح هتقول دول أه بس مش هتقول دي أصلا ليه دي نمرة ستة وهتقول أن يكون الراوي تام الضبط طب شروط الحديث الحسن هتقول أن, أن يكون الراوي متوسط الضبط وتقول بقيت الشروط عرفنا الفرق كده؟ عرفنا الفرق؟ الحديث المقبول شروط الحديث المقبول اتصال السنة عدالة الراوي أن يكون الراوي ضابطا نمر 4 إيه؟ خلوه من الشذوذ خلوه من العلة سيبك من البتاع اللي حطتها الشيخ بتاع الكتاب بضية ايه هنسيبها دلوقتي هي شرط وحط الشيخ اهدى بس اهدى خلصنا من شروط القبول او شروط الحديث المقبول عرفنا خدا طب ما هي شروط الحديث الصحيح او متى يكون الحديث صحيحا هتقول اتصال السند عدالة الراوي ان يكون الراوي ايه تم الضبط خلو الحديث من الشذوذ والعلة خلو الحديث احنا قلت الاثنين مع بعض خلوه من العلة خلوه من الشذوذ خلوه من العلة طب امتى يكون الحديث حسنا تمام خلاص كده يبقى عرفنا شروط الحديث المقبول عرفنا شروط قبول الحديث عرفنا شروط الحديث الصحيح او متى يكون الحديث صحيحا عرفنا شروط الحديث الحسن او متى يكون الحديث ايه حسنا خلاص كذا طيب نشوف بقى الشرح بتاع الحديث دي ايه اولا مسألة اتصال السنة دي يعني اتصال السند يعني كل واحد من الرواه كل واحد من الرواه سمع من شيخه من شيخه بصيغة تقتضي السماع او ان يكون كل واحد من الرواه روى عن شيخه بصيغة تقتضي السماع يعني ايه الصيغة التي تقتضي السماع هي تقول سمعت تقول حدثني تقول حدثنا زي ما هتقول إيه سمعنا برضو خلاص وتقول أخبرني وتقول أخبرنا تمام دي الصيغة تقتضي لايه السماع وفي حاجة اسمها عن ولها شروط هتأتي بعدين دي الصيغة تقتضي السماع فمعنى اتصال السند أن يكون عندي هنا سعيد ابن المسيب وهنا أبو هريرة رضي الله عنه يقول سعيد بن المسيب حدثني أبو هريرة أو أخبرني أبو هريرة أو سمعت أبو هريرة خلاص كيف؟ أو يقول عن أبي هريرة بشرط بشرط أن يكون سعيده مش مدلس خلاص؟ مش مدلس يعني ما بيسقطش رواه في النص تمام كذا يبقى معنى اتصال السند أن يكون الراوي روا عن شيخه بصيغة تقتضي السماع إنه هو سمع من شيخه خلصنا لما أنت دلوقتي بتسمعوا مني بتقولوا, بتقولوا إيه سمعنا أو سمعتوا خلاص لو أنا مسكت الكتاب أو أريت عليكم من الكتاب بيقولوا عن هذا سمعت أما لو واحد فيكم مسك الكتاب ويقرأ علي هيقول أخبرني هيقول إيه أخبرني لما يغيروي هيقول أخبرني أخبرني فلان كذا أما لو أنا اللي هقرأ عليكم أو, أو أنا اللي هحدثكم هتقول سمعت أو حدثني خلاص سمعت أو حدثني لو أنا اللي بتكلم أخبرني لو أنت اللي بتقرأه وأنا بسمع تمام وسعاد بيقولوا عنها برضو أنبأني بيقولوها عن إيه زي أخبرني كده عرفنا إيه الصغلة تقتضي السماع ها ماشي ولا لأ ده عشان التوضيح بس شون لما أقول لك أن يروي عن شيخه في الكتاب أن يروي عن شيخه وصيغة تقتضي السماع طب يعني ايه صيغة تقتضي السماع هي ذي أيها أيها أي لفظة تلاقيه دايما كده يقول لك أي حاجة من دول أي عن أي عن وجدت في الصحيحين أي عن وجدت في الصحيحين فإنها تدل على اتصال السند أي عن موجودة في أسانيد الصحيح مسلم أو صحيح البخاري فإنها تدل على اتصال السند وأي عن في حديث الذي حكم العلماء بصحته تدل على اتصال السند أيضا من أقولته؟ أي عن في الصحيحين تدل على اتصال السند، وأي عن في الكتب الأخرى التي حكم الأئمة بصحتها، الحديث الثاني اللي حكم الأئمة بصحته في الكتب الأخرى تدل على الايه اتصال السند، وأي عن في حديث في الحديث الذي لم يحكم أحد بضعفه تدل على الاتصال يعني العلماء ذكروه في الصحاح وما قالوش عنه ان هو ضعيف تدل على الاتصال أيضا ليه احنا قلنا كذا عشان هتلاقي بعض الناس يروح قاري او يسمع في التلفزيون يقول لك ايه روى البخاري ومش عارف عن فلان دولك لك ايه, ايه عن ذا الحديث لا إذا عشان هو مش عارف فالحديث المعن عن هذا حديث متصل إذا كان الذي يعن عن اللي البول عنده مش مدلس مش إيه مش مدلس هذا الشرط الأول اللي هو اتصال السند يبقى لما نشوف الصورة دي اني الراوي له قال أخبارني عندك ده واحد وبعدين ده قال حدثني وده قال سمعت ده يبقى حديث ايه متصل السند اه هي شوف الصيغة عاملة ازاي كلها تدل على الايه على السماع انتهينا من هذا فيه حاجة دي ولا صعبة صعبة لا مش صعبة سهلة ندخل في الشرط اللي بعده وهو عدالة الراوي عدالة الراوي موجود عندكم الحاجات دي في الكتاب موجودة ما تكتبوها جديد. هي بس الحاجات التشكيلة اللي أنا كنت عاملها دي هي اللي كنت تكتب بس أما ده موجود ده الكتاب المصطلح طيب ما هتاخدوه اسألوهم عنه هتاخدوه نعم لا لا مش ده اللي اسمه الوجيز في علوم الحديث في زميلكم واخدين وهو هتوريني في ناس خديته وفي ناس ما خديتوش هو ده هتلاقيه في الكتاب عندك به خلصا اللي ما معاشي بقى يكتب اللي ما معاشي الكتاب يكتب عشان هنعمل الامتحان إن شاء الله المحاضرة القادمة امتحان مصطلح في اللي احنا خدناه نعم إن شاء الله اللي يغيبها يتخذ غياب ومعنى انه يتخذ غياب يعني ياخذ ايه طبيعي عشان واحد يجيش طبعا محاضرة جاعة عشان يقول لك انه كنت غاية واللي ما معهوش الكتاب يسألهم على الكتاب النهاردة يعني خلاص انتوا محد ما تروحوش لما تاخذوا الكتاب عملوا مظاهرة ايوة مظاهرة فقوية صغيرة كده نعم أو صوروا لو العملية يعني استحكمت صوروا المحاضرات هي المحاضرات كويسة مشرح اللي في الكتاب زين نعم لا لا مش هنأخر وفي برضه هذا موجود هو على الموقع نعم لا أصل الأسبوع اللي بعده بعد الامتحان هنبدأ نشرح حديث اللي هو كتاب المنهل ده فأحنا يعني أنا مش شايف أنه, إنه فيه طريقتان يتشرح به المصطلح أحسن من كده فمش عارف يعني إذا كانتوا بفهمتوا شيء بقى خلاص بقى ها؟ ها؟ إنتوا لو ما تسمع المحاضرة لو سمعتوا من على الموقع المحاضرة نزل يا هوا يا عم لسه آي للنهاردة الموقع خلاص تدخل على الموقع هتلاقي المحاضرات إن شاء الله مش كده خلاص موقع منتدى كمان يعني حاجة حلوة خالصة ايه الفرق بين الموقع والمنتدى بقى الفيسبوك كده كل واحد اللي عنده مطعم يعمل على الفيسبوك اللي بيحلم بالليه اللي يعمل على الفيسبوك اللي مش عارف ايه ما كانش حد يعرف يا ايه الفيسبوك كده لا بس حلو برضه كويس. فايدة العدالة العدالة دي عبارة عن ملكة, ملكة في النفس يعني ملكة في النفس يعني مجموعة عوامل كذا ربنا خلقها في الإنسان والإنسان بتحكيم الشريعة في نفسه ازدادت الملكة دي عنده ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة تحمل صاحبها ملكة تحمل صاحبها أو ملك في النفس أو ملك راسخة في النفس كل زي بعض تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة تلاء سعاد تلاء طالب علم منتز جدا لكن سافل جدا ليه بقى فاقد هذه الخصال واحد يجي وقال لك يأكل في الشارع تقول يا أكل في الشارع. يقول لك في حاجة تقول أنه هو حرام يقول لك كذا يبني من الناس اللي في الشارع دي كلها هتشوفك وتقول لها اللي بيأكل في الشارع هو ماشي ده دي الوحدة هكفاية إن هي تطعم فيك خلاص كذا واحد يعني بيعمل أي تصرف كل حاجة يقول لك يعني هو حرام هناك أمور تخضع للعرف الشرع اعتبر العرف الأصيل السائد في المجتمعات اعتبره في الحكم على, على الأفراد في الحكم على الأفراد كنا في في إحاق المساجد هنا في سكندرية ومسجد كبير وكان فيه فرح وقال لك واحد الأخ عاد يقدم مش عارف إيه الشيخ فلان مش عارف يطلع الشيخ فلان لابس إيه بقاه بنطلونه وقميصه لابس فوقه بلطه بتاع الأجانب لك وقعد الشيخ يقول واحد يقول لي هو ده حرام هو ده لبس شيخ ما تعودش القاعده دي ما تعودش القاعده دي انت شيخ بس ما تعودش القاعده دي لما تيجي تعودها يبقى البس لبس عاده واصبح الموضوع ده منتشر هو ده الشيخ إذا رأيته يحدث عندك نوع من الاحترام والتوقير يا اخي حتى لهيئته ها أما لابس لي بمطلون جنس وأميس ولابس فوقه بتاع بتاع جاكيت زي اللي بالبسوه الغرب وتقول لي شيخ يبقى شيخ هناك في البيت أهدي من الأمور المتعلقة بالإيه بالمروئات بالمروئات ودي أمر مهم جدا أمر مهم جدا يجي واحد تلاقي المشايخ يروح الخليج يلبس الغطرة ومش عارف ايه هناك ليه لأنه العادة الدارية هناك عند المشايخ يلبسوا نم يلبسه لايه يجي الشيخ هنا في مصر يلبس طائية يلبس الغطرة يلبس عارف ايه ماشي لأنه عندنا الأعراف هنا ينفع فاكيدا وكيدا في أماكن تانية تلاقي المشايخ لهم لبس آخر العمة اللي مش عارف عاملة ازاي وال وال وال وال والبتاع ده وهكذا يبقى دي كلها من باب الأعراف التي ينبغي أن يأخذ بها الأفراد اللي بيتعلق بهم الأمر ده اللي بيسموه المرؤة ده اللي بيسموه إيه؟ المرؤة يبقى الراوي إيه هي, عد إيه هي العدالة؟ فلان رجل عدل يعني رجل بحط الحاجة في مكانها فلان رجل عدل يعني رجل وسط رجل بيلزم الحق فالعدالة معناها هي عبارة عن ملكة راسخة في النفس أو في النفوس تحمل صاحبها على ملازمة تقوى والمروء تلاقي الشيخ رح يشتري كيلو بلح يقف الراغل لعب له في ثلاثة أربع حبيات في الكيلو شلهم يتعارك معاه وزع معاه عشان يحط الثلاثة أربع حبيات خلاص هذا قد يسقط البرؤ وكمان الشيخ والراغل بيوزن يميد ديده الله حلو البتاع البتعدي طيب البتعدي بكاء تلبش عارف إيه تلا تربح حاجات كده يخده واقف ويدل ولو ويدل بثاع هذا لا يجوز لا يسقط المروء ليه هذه صغائر هذه من محقرات العادات محقرات العادات ما ينفعش يعملها واحد صاحب مروء لذلك تلاقي الناس بتوع زمان كبار العائلات والناس المحترمة يقول لك لا في أنواع من الصرفات هو ما يعملهاش هؤلاء ناس عندهم مروءة وإن كانوا ليس من أهل العلم وذا كان منتشر عند العرب لكن دلوقتي أصبح العرب وأنا عربي أشان لو في حد عربي ما يزعلش أصبح العرب حالته بميلة ليه كبار العائلات بيرتشوا كبار العائلات بيجوروا عن الحق كبار العائلات بيعملوا يعني حدث ولا حرج فبالتالي الناس ما عادش بتحترم هؤلاء الناس أما يحصل موقف يقول لك يا أنت أنا الكبير مش عرف يا كبير إيه يعني. أنت أسقطت الحاجات دي أنت مش عارف أن العيل الصغير ده هو عارف عنك كل حاجة برا فكان هذا كانوا يسمونه عند دائمة الإسلام الأدب الأدب والتربية هذه المرؤات يعجبني دايما الشيخ محمد اسماعيلي دايما نركز على مثل هذه المسائل مسائل دي مسائل اللغابة دي يعني مش عايز أقول حاجات تانية مسائل اللغابة دي مسائل مهمة جدا جدا هذا ينبغي على الناس طلاب العلم والناس التالية وكل يتعلم هذه مسائل الأدب إزاي أنت هتربي وأنت أصلا الحاجة دي مش موجودة عندك إزاي الأب هي رب العيال والأم وهو فاقد الأشياء دي يصدر منه حاجات صغيرة تفضل عالقة في ذهن الطفل حتى يكون رجلا كبيرا وهو يعمل هذه الأشياء ولا يعتبرها عيبا ليلى أنه هو شاف أهله بيعملوها تلاقي العيل الصغير يجيلك في أي موقف كده يتكلم بطريقة مش حلوة خالص العيل ما يعرفش حاجة العيل يفكر هو ده عادي لكن هو تربى كده في البيت في ولد تاني يتكلم بأدب انت تندهش لما تشوفه ولا تسمعه لما تسمع الولد ده بيتكلم تندهش عيل عنده خمس ست سنين سبعة ويتكلم بأدب عالي جدا ده يدل عليه على البيت اللي رباه لان العائل لسه ما حصلش علم فدي هي التي يقولون عنها المرؤات التقوى ملك راسخة في النفوس تحمل صاحبه على ملازمة التقوى والمروءة خلاص ويحصل ذلك التقوى دي تحصل تحصل إزاي بتجنب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر خلاص مع كما قلنا تجنب محقرات المباحات وزي واحد اللي مش يقل في الشارع واللي يقول مش عارف ازاي كل الحاجات دي من الامور التي تخل بتقوى الانسان وبمرؤته متى يكون المرء عدلا إذا توفرت فيه هذه الشروط توفرت فيه هذه الايه؟ الشروط إذا توفرت فيه هذه الشروط المسلم ما ينفعش الكافر أقبل منه رواية خلاص ينفعش الكافر أقبل منه رواية حديث عموما الكافر في العلوم الشرعية لا يقبل منه ولا مسقال ذرة نهائيا طب متى أقبل منه إذا أسلم إذا إيه إسلم إذا كان مسلما وظهرت عدالته أقبل منه لذلك العلماء قالوا إن اشتراط الإسلام في الراوي أن يكون الراوي مسلما هذا شرط عند الأداء عند الأداء يعني إيه عند الأداء عندما يقوم هو بأداء العلم فممكن كافريك يسمع العلم خلاص؟ وما يتكلمش هو بقى يبلغ العلم إلا بعدما أن يسلم كما حدث أن مجموعة من الصحابة قبل الإسلام كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم فالعرب أنتوا عارفين العرب حفاظ فكانوا يحفظوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فبعدما أسلموا أدوا ما سمعوه قبل إسلامهم فإسلام الراوي شرط عند الأداء شرط عند الأداء يبقى يجوز أن الكافر يسمع العلم الشرعي، ولكن لا يؤديه إلا إذا كان إيه مسلما طب إذا أدى هو كافر إحنا لا نقبله منه الشرط اللي بعده العاقل لابد ان يكون الراوي عاقل عشان نقول عليه انه عدل خلاص زي ما قلنا انه لازم يكون الراوي مسلم عشان نكون نقول عنه عدل الكافر مش عدل كذلك المجنون مش عدل ليه لانه العقل هو ايه مناط التكليف يعني التكليف معلق بالعقل لكن واحد مجنون لا تكليف عليه فبالتالي هاي خربطوا أقول أي حاجة وخرف ما حدش لا بحسب ولا عليه حساب عند الله يبقى ما ينفعش لا أخذ منه أي حاجة هذا بالنسبة للمجنون يبقى يشترط في الرجل حتى يكون عدلا أن يكون إيه؟ عاقلا أما المجنون فلا يؤخذ منه طب افروا واحد بفوق شوية وبتهبل شوية لا بفوق شوية ويتهابل شوية الأولى إنه ما يأخذ منه بس الشيخ في الكتاب مفصل وقال إنه لو الإفاقة بتاعه الجنون بتاعه ما بيأسرش على زمن إفاقته أخذ منه خلاص وهذه مسألة لا تنضبط مسألة دي ما تنضبط فالأولى إنه المجنون لا يأخذ منه بعد كده حتى يوصف الرجل بالعدالة لا بد أن يكون إيه بلغا الطفل ذا هتقول عنه أنه عادل ما يوصفش بهذا الوصف لأن الطفل هيكذب طفل هيكذب هيعمل أشياء منكرة كثيرة لأن هو هو مش مكلف هو مش مكلف والتكليف زي ما قلنا إذا كان الإنسان مكلفا عرف ما له وما عليه والتكليف هو مناط تحمل المسؤولية انت انسان مكلف اكتمل عقلك وحسد بالمسؤولية فبالتالي هتعرف هتقول ايه وما تقولش ايه كذبت هتعرف ان عليك الذنب هتخشى ان انت تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم او تكذب في العلم حتى وان وقع منك الكذب في حديث الناس احيانا لكنك ابدا لا تتجرى ان تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشترط في الراوي أن يكون بالغا وهذا شرط عند الأداء أيضا يبقى الإسلام شرط عند الأداء والإيه والبلغ إيه شرط عند الأداء احنا قلنا الأداء يعني إيه صلاح الأداء يعني عندما تأتي لتبلغ العلم الذي تعلمت فإذا كان الولد صبي الواد لسه صغير يسمع العلم فيجوز أن يسمع الطالب العلم صغيرا ويبلغه عندما يكبر عندما يكبر وهذا جائز بالإجماع هديك نشوف إذا بلغ الصبي وجب أن تأخذ روايته دليل ذلك إيه الإجماع إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك سيدنا عبد الله بن عباس سيدنا عبد الله بن الزبير آه إلى غير هؤلاء من الصحابة الذين كانوا صبيانا عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم ثم إنهم بلغوا الحديث بعد ذلك. يشترط البلوغ عند, عند الأباء عند الأباء وقلنا دليل ذلك إنه الصحابة رضي الله عنهم اجمع على قبول رواية الصحابة الصغار الذين سمعوا صغارا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أدوا بعد ذلك كبارا وتاني ما يزال اجمع الأمة كلها على حضور الصغار من الطلاب في مجالس الحديث ومجالس العلم علموا العلم الصغيرة يحضروا في الحديث يحضروا في العلم ويبدأ الولد لما يكبر يبدأ يجلس ليبلغ العلم يبقى الإسلام والبلوغ شرطان عند الأداء بيكون عشان يكون الروي عدل يكون مسلم عاقل بالغ خالي من أسباب الفسق أسباب الفسق الفسق هذا معناه الخروج عن طاعة الله تعالى، وهنا المراد به المعاصي المراد به هنا ايه المعاصي يحصل الزاي الخلو من أسباب الفسق يحصل بترك بأن هو لا يرتكب الكبائر ولا يصر على الصغائر ولا يأتي بالمحقرات من الأعمال التي يكرهها الإسلام هنا أن يكون خاليا من أسباب احترام المرؤى وإحنا تكلمنا على مسألة المرؤى هذه وقلنا المرؤات هذه عبارة عن ملك أيضا في الإنسان تحمل على أن يقف عند محاسن الأخلاق. وجميل العادات محاسن الأخلاق وجميل العادات يلتزم بمحاسن الأخلاق وجميل العادات يأتي بالعادات المحترمة كويسة، ويبتعد عن العادات السيئة التي يكرهها عقلاء الناس المقياس مش على الرعاع المقياس على عقلاء المجتمعات أما أنت تمشي في الشارع ما عندك ألوث مؤلف لا قيمة لها لا وزن لها يقول لك انت ماشي مشكِّل ليه هو ذا لا وزن له أما المروءة والعادات الجميلة هذه العادات عادات عقلاء الناس عقلاء الناس نعم لا مش لبتع الوقف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات يعني تلتزم بمحاسن الأخلاق وتتخلق بجميل العادات لما تيجي تعمل حاجة تعملها على العادة الطيبة ما تعملش أشياء تخالف العادات الطيبة التي في البلاد التي تسكن فيها ده عدالة الراوي أخذنا الشرط الأول الشرط الثاني ونتكلم بعد الصلاة إن شاء الله عن الباقي عدالة الراوي وهنشوف يعني ايه ضبط الراوي ما هو الضبط قالوا انه هذا الضبط هذا معناه ان يكون الراوي حفظا غير مغفل حفظا غير مغفل يعني تكون الحافظة بتاعته حافظة قوية نعم نعم اه احنا قلنا قلنا الخلو من أسباب الفسق وخوارم المرؤة ما احنا شرحنا الموضوع ده؟ يعني الإنسان يلتزم بالطاعات وطبعا لا يرتكب المحرمات لا يرتكب الكبائر ولا يصر على الصغائر ويتجنب العادات السيئة ويلزم محاسن الأخلاق وجميل العادات في واحد يعود يأكل كده زي إيه؟ يعني أنت التشمئز من طريقة الأكل هو الأكل حلال خلاص والطريقة لا بيأكل بها طريقة ماهيش حرام ولكنها تخالف العادات الطيبة التي جاءت بها السنة وتعود عليها عقلاء الناس فمثل هذه الأمور تقدح في الإنسان لو هو رجل من من طلاب العلم أو من أهل العلم يبعيب عليك تعمل كده أما عوام الناس كتير من الحاجات عندهم ما بيخضعش لا للدين ولا لمحاسن العادات حتى الضبط أن يكون الراوي حافظا غير مغفل كنش الراغل إيه زي يتكلمه زي ما يتكلموش يسمع منك حاجة يطلع إيه اللي أنت فهمته كان بيتكلم بيتكلم في إيه هو مش عارف كان بيتكلم في إيه. يجيب لك كلمة بالشر وكلمة بالغرب هذا هو المغفل ما بيحسن شيء حفظ هذه الأشياء التي يستمع إليها فالإنسان لابد عشان يكون عدلاً اللي هو الراودة عشان ناخد منه العلم ناخد منه الحديث كون راوي حافظ وغير مغفل إذا حدث من حفظه إذا حدث من حفظه أتى بالحديث كما سمعه إذا كان يروي باللفظ وإذا كان يروي بالمعنى يروي الحديث معنى يعني يكون عالم باللغة العربية ويكون عالم بمعاني الألفاظ ويكون عالم بمقاصد الشريعة زي اللغة العربية دي لازم يكون عالم بها الراوي ليه عشان ما يقعش الدنيا في بعضها ينفعش حاجة اسمها واحدة بيعرفش لغة راضية ويتكلم في الشارع ومعنى معاني الألفاظ لما تبص تلاقي واحد يذكر في حديث مثلا الهزبر هو ما يعرفش يعني ايه الهزبر اصلا يعد يعجن بقى يخمن يقول اي حاج زي واحد يقول ان صلى الله عليه وسلم كنت سمعه كنت في في الحمام مرة وقعد بس مع ذرس <تصفيق> آه، ففي أخ بيشرح وأخ ملتحي كذا، عاد بيشرب، أن النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> نهى عن الصلاة في مبارك الحمام، الصلاة في مبارك الحمام، هو في حاجة اسمها مبارك الحمام، هو الحمام له مبارك. الصلاة وفي مبارك الحمام فيه أخ قاعد كده في الجنب عارفني فقاعد بصلي أنا ما مساكتش نفسي خلاص بالضحك تضحك مرة واحد تاني قاعد يشرح أقول لك بدل ما يقول, يقول باب حلق الذكر يقول قاعد باب حلق الذكر الزكر وقاعد يشرح تعمل فيه ايه انت وغيره كتير نعم الهزابر هو الأسد، الأسد له تقريبا ما يزيد عن ميتين اسم، أسبق حتى في الأسماء، ولكن اللي إحنا نعرفه فيها قليل، يعني مثلا ليس الأسد الهزابر الغضم فرج كذا كل هذا نعم، حد حد آه اما احنا نعرف يعني عذاب بسيط قول عشرين اسم مثلا لكن الباقي العرب تعرفه فبتاع مبارك الحمام ده يعني حقا انت ما تتخيلش يعني ايه مبارك الحمام هي هو اصلا كان بيتكلم انه الصلاة في مطاعن او مبارك الابل والحمام فهو ايه ركب مبارك ايه مع الحمام ما قاله شال دي أو وكمان ده بيشرحها بيقول لك يا. يعني إذا بركت الحمام ما تصليش مكانه وقال لك فمسألة الضبط هذه يكون الراوي معنى الضبط أن يكون الراوي حافظ غير مغفل وإذا حدث من حفظه أتى بحديثه كما سمعه إن كان يحدث باللفظ أو بمعناه إن كان يحدث بالمعنى بشرط اشترط عشان تحدث بالمعنى إيه يكون عالما باللغة العربية عالما بما يحيل المعنى يعني ايه ايه اللي غير المعنى لو هو مثلا زي المعلم له بيت الحمام هو هو لو عرف يزبط الكلمة ما كانش ايه قدر يقولها لما هتقول مبارك الحمام ما فيش حاجة اسمها مبارك الحمام هو فكر بقى بعقله ان الحمام بيبرك فقر بقى يشغل مخه في دي بقى الحمام بيبرك ما بيبركش بقى الحمام ما يبركش لكن الحمام احتمال يبرك ها هو لو عارف ضبط الألفاظ ووقع المعاني بتاعها ما كانش ما كانش ما فيش حاجة في اللغة العربية اسمها مبارك الحمام أصلا خالص فأنه نكون عارف معاني الألفاظ ويكون عالم بمقاصد الشريعة يعني مقاصد الشريعة يعني من الشريعة في هذا الباب إيه الأسس اللي بتعتمد عليها في رعاية الأحكام بمعنى أي حكم من الشرع له مقصد له إيه مقصد وعموما الشريعة تقصد إلى حفظ الأنساب والأموال والأنفس والأعراض وما إلى ذلك ولها في كل حكم مقصد ولا في كل حكم مقصد إليه ربنا عز وجل مثلا أمر بالركوع ليه ربنا عز وجل أمر بالسلطة ليه أمر بالصلاة ليه كذا ليه كذا هو هذه الأشياء لما حرم الله هذا وأحل هذا هذه علل, علل في الأحكام وإيه اللي بتقصده الشريعة من وراء فرض هذه الأحكام هذه أمور ما يعرفهاش إلا الناس اللي هي درست العلم فاشتغط عشان واحد يروي بالمعنى إن يكون عارف الحاجات دي أما تكون أنت من عارف الحاجات دي كلها وتروي بالمعنى طب هترويه إزاي سترويه على طريقة صاحب المبارك رحمه الله وصاحب المبارك ده على ما سمعت عنه كان بطفش الاخوة كلهم من مسجده وهو اخ يعني برضه تلك مصائب مركبة مرة كنت معزوم في رمضان من من يجي سبع سنين كده ولا اكتر هناك فهذا انا صليت بهم في القيام في هذا المسجد تقريبا عادت يومين ثلاثة يعني كده اه بقى زعلان جدا زعلان جدا فالناس قلت لهم يا جماعة انا مش مصلي سمعت ان الاخ فلان زعلان عاوز يعمل ايه بالاخ فلان ده عاوز هو يصلي مثلا اربعة وانا صلي اثنين وهو يجيب أخي تاني كذا عيل ما بيعرفش يقرى يصلي كمان هو كمان اثنين يعني الدنيا كلها ايه كلنا حتة واحدة قلت له صلي اللي انت عاوز تصليه وانا مش مصلي ها لا ازاي وبتاعه لا دعاوز هو يصلي يا عم خلاص مش عاوز اصلي ها يعني يعني اصحاب ايه زي كما قال الله تعالى عن بعض الناس هي وان كانت وردت في الكفار الا ان المعنى من جهة موجود في كتير من الناس ودوا لو تكفرون كما كفروا صاحب المعصية نفس الناس كلها تبقى زي لذلك يجيبوا المبسلة في البداع في التلفزيون. دلوقتي بقول تكلموا في الدين كلهم يا ستة انت انت أصلا قاعدة حلتك ميلة تتكلمي في الدين ليه عاوزة تبقى شيخة ماشي خلاص ستة بقيت شيخة طب مش ضروري اللي انت فيه اللي انت فيه ده لا مش عايزة تبطله وعاوزة تبقى شيخه يتب انتم زيهم يبقوا هم في حالهم وزيكم برضو طب ازاي ينفع ما ينفعش هكذا الناس الضبط عندنا بينقسم الى ضبط صدر اللي هو الحفظ يعني وضبط كتاب ضبط الصدر كما قلنا هو الحفظ وانا قلت ان هو ان يحفظ الراوي ما سمعه حتى يؤديه كما سمعه ان كان يروي بالايه ايه باللفظ وان كان يروي بالمعنى ان يكون عالما باللغة العربية وبمعاني الالفاظ وبمقاصد الشريعة اتفقنا على هذا اتفقنا ما اتفقنا عندنا الضبط ينقسم إلى قسمين ضبط الصدر وضبط كتاب ضبط الصدر هو الحفظ إمكانياتك في الحفظ أن يكون الراوي حافظا خلاص؟ بحيث يؤدي ما سمعه بلفظه تمام أو بمعناه إن كان يروي بالمعنى بس بشرط أن يكون ماشي حلو بارك مش مشكلة ده بالنسبة لضبط الصدر ضبط الصدر بقى جماعة له ثلاث مراتب ثلاث ايه مراتب واحدة بسسط دي الضبط العالي أو ذا. الثانية الأط، ولا سفينج ولا أط، أي حاجة بقى. توسط، واللي هي دي العليا دي. مرتبة العليا، اللي هي تم الضبط. ودا متوسط الضبط دي الوسطة. وضعيف الضبط، ودي الأقل. ودي مرتبة الحديث الضعيف مرتبة الحديث الضعيف أما دي مرتبة الحديث حسن ودي مرتبة الحديث خلاص كده مرتبة الضبط 3 بس دي مرتبة ضبط الكتاب ولا الصدر, الصدر. آه لأنه ما ينفعش في الكتاب هتشخبط له الصفحة وتزبط له صفحة هاي أبقى كتابك بايز هيترمي مش هياخده منه حاجة أما ده الضبط ده ضبط الصادر هو ده اللي بيحصل فيه التفاوت لأن الكتاب يكون منضبط يمكنش منضبط أو يكون مضبوط أو مش مضبوط الكتاب هندخل في ضبط الكتاب أن يحفظ الراوي كتابه الذي كتب فيه ما سمعه خلاص ولا يدفعه إلى من يحتمل أن يغير فيه ولا يدفعه إلى ما يحتمل أن يغير فيه أنت دلوقتي حضرت الدرس أو إحنا بنقول حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وانت كتبت وراي وأنا بقول منفعش بقى تروح تدي الكتاب اللي زميلك يقعد يلعب لك فيه وشخبط لك فيه مش عارف تحفظ كتابك ما عارف لحد لكن الأئمة الكبار الأعلام اللي عليهم المعتمد ديمة أحمد ديمة بن عيم مش عارفين كان ممكن أحد وحد منهم يدي تاني الكتاب وبص فيه بس دول مين؟ أهم. طبيعي الإمام أحمد مش هيغير حاجة في كتاب ابن معين ولو غير فيه حاجة ابن معين حافظها تجيب لي الكتاب برضه هعرف انت عملت فيه ايه ادي لك الكتاب وانا واسق ان انت مش طاير فيه هي دي القاعد عنده مر الإمام أبو زرعة الرازي ادى كتابه الواحد راح بقى قاعد اخترع بقى فيه وشخ بضي وحط مكانها هكيل مش عارف يعرف أول موذده هو لوالد عياله. أنت ليه قلت محمد من هنا؟ وليه حطيت كلمة معلفين؟ وليه ما أعرف شيء هنا؟ وليه ما أعرف شيء؟ قالوا لا لا لا. قالوا أنت فكر كنا بنكتب كده وخلاص. لا ده إحنا حافظين اللي إحنا كتبينه بالضبط. فالحافظ الإمام المتقن حتى هو بيعتمد على حفظه مش على كتابه. فده هو ده دا داخل في ضبط الإه صدر وعنده كتاب مكتوب فيه. إنت بقى بيرجع له يرجع له ده بعد سنوات لما إيه إذا كان يحتاج يرجع كلمة ولا حاجة حصل عنده فيها يعني شك فيها مثلا ولا حاجة يرجع لها بس ما يظهرش يشكه قدام الناس ما جيش يغلط سيغلط لا يرجع كده بالليل كده قبل ما يجلس مجلس الحديث ثاني يوم يقعد يذكر 2013 من الحديث اللي حفظها وبعدين لو وقفت عنده كلمة يبص عليه هو ده حفظهم ده ما أضبط الكتاب قلنا وما يدفعش الكتاب إلى حد يغير فيه وبالتالي نقبل من في عندنا إما كانوا ضابطين للكتب ما كانواش حفاظ لكن كان كتابه نمر واحد في إمام اسمه بيقولوا عليه غندر بيقولوا عليه إيه غندر محمد بن جعفر غندر دي كان مشاغف في الدرس فالشيخ من كتر ما كان ويعمل يعملوا الشيخ قال له عود يا غندر فأصبحوا يقولوا عليه إيه غندر كان بيحصل كده في مغالس الحديث يقولوا يا ب... يا أبو ادنين أنت تصبح أبو ادنين ديت عالم عليه هم ما يقصدوش يعيبوا عليه لكن الشيخ هو اللي قالها فأصبح يقول لك أنت فكر محمد بن أحمد يقول له محمد بن أحمد محمد أبو النين ولا أصبحت يكتبوها في الإيه في كتب الحديث لا يقصدون به العيب بل هذا لقب غلب على صاحبه آ لقب غلب على صاحبه فغندر ذا لقب وليس وليس اسمًا نعم لا أبو هريرة دي مش لقب أبو هريرة هذه كنية كناها النبي صلى الله عليه وسلم له أو كنها له أهله في الزمن الماضي فأصبح يعرف بها فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ناداه بها فأصبح معروفا بها بين الصحابة وكما ذلك في الصديق رضي الله تعالى عنه أغلب المسلمين معرفش اسمه أصلا هو عبد الله عبد الله أما المعروف به أبو بكر هو مش اسمه أبو بكر تلاقي أخ يسمي اسمه ابنه أبو بكر يا ابني إيه أنت بسميه أبو بكر ليه ما اسمه أبو بكر هو اسمه عبد الله وكان يبقى أبي بكر ماشي لكن ما تقولش تكتبش أبو بكر هو ده مش اسم أصلا زي عمر تفضل ينفع أن تكتب ابنك أبو حفص هو سيدنا عمر كنيته أبو حفص في أخين تولد لهم ولدين كل واحد ولد فعملوا عقيقة فيهم واحد وكانوا دعيني فيها زي ما داعين كثير من الإخوة عرفت بقى في آخر الحفل أن الأخ اللي بيتكلم بيقول أني مش عارف ولدين سموا واحد مش عارف والتاني أبو بكر واحد أبو بكر واحد عمر طب يا مني سميه عبد الله زي ما التاني اسمه عمر بعد لقيته كتبوا بقى أما كتبته خلاص بقى روح بقى أنت دور بقى بعد كده الوضع هيكبر وقول له يا, يا بقى أنت ما سيدنا بقى مع عبد الله لأنه ده مش اسم فغندر هذا كان له كتاب كان له إيه كتاب كتبه عن شعبة شعبة تعرفوا شعبة شعبة ابن الحجاج شيخ أهل العراق وأستاذ أهل الحديث دا شيخ القطان والقطان شيخ أحمد وهو قرين مالك وكان من أثبت الناس في الحديث غندر كتب عنه الحديث فكان كتاب غندر هذا صح الكتب عن شعبة، صح الكتب عن إيه؟ عن شعبة. فكانوا إذا اختلفوا في حديث شعبة رجعوا إلى إيه؟ كتاب غندر، مش إلى غندر. رجعوا إلى كتاب إيه؟ غندر. يشوف لهم اللي حاصل إيه؟ الخلاف اللي حصل في المسألة دي؟ هذا ضبط الكتاب. إذا كان الراوي يروي من كتابه يجب أن يكون ضابطا لكتابه. كان راويا من حفظه يجب أن يكون إيه ضابطا لحفظه عرفناها دي ولا نقول ثاني مش هنقول ثاني عشان كده حلو خلو من الشذوذ يعني أن يخلو الحديث من الشذوذ نخلو الحديث من الشذوذ يعني إيه الكلام دي بقى؟ مبدئيا كده لما نقول لك فلان شاذ يعني فلان خالف لإيه آه خالف القاعدة فلان خالف الجماعة شذ كما قال صلى الله عليه وسلم من شذ إيه آه شذ اللي خالف الجماعة هذا اللي يقول عليه شذ يعني جماعة المسلمين من جماعة أبو سيف جماعة المسلمين والمعتبر في جماعة المسلمين الكتاب والسنة خلاص يعني يقال جماعة المسلمين عن الذين اجتمعوا على الكتاب والسنة إذا عندنا روى ثقة وعندنا هنا رواه ثقات كتير الأستاذ ده روى حديث روى حديثا ودول روى نفس الحديث هو خالفهم هو إيه خالفهم في هذا الحديث إن هم ذكروا حديث بلفظ وهو ذكر بلفظ آخر يخالف إيه هذا اللفظ طيب بصينا فيه لقينا التاريخ واحد تاريخ الحديث ده والحديث ده واحد وما أضرناش نجمع بين خلاصة الكلام ما أضرناش نجمع بين الرواية دي والرواية دي أو بين الحديث ده والحديث ده ناغرناش نجمع بين الحديث ده والحديث ده في الحالة دية هنرجح مين هو سق هنرجح بالأحفظ او الاكثر الاحفظ او الايه الاكثر احنا عندنا دول ثقات وهو ثقة زي بعض في موضوع الايه ثقة بس هم اكتر منه ثم ايه اكتر منه زي ما بيجي احد علماء المسلمين المشاهير مثلا يختار راي معين من الاراء ويخالف الجمهور الاعظم من من علماء المسلمين الثقات الاسباط اللي هم زيه في العلم فتجد فئة من الناس تسلك مسلك هذا العالم حبا له مع إنه كان ينبغي أن يسلك مسلك جمهور العلماء لأن هذا العالم شذ أو يكاد أن يكون قد شذ بإيه بكلامه هذا فإحنا مع جمهور علماء المسلمين فيجي هنا عندنا دا جمهور ورقل دا لوحده، هو رقل ثقة وإمامه كل حاجة وذول ثقات وإما وكل حاجة ففي الحالة دي إحنا ملئناش حل نجمع بينهم بين بعض بيه اللي هو التوفيق بين الروايات ده فبالتالي هالرقح ده هو هالرقح الايه؟ الأكثر عددا أو الأحفظ الأكثر عددا أو الايه؟ الأحفظ طب الأكثر عددا عندنا هنا هضرب مثل بعد كده للأحفظ ده الأكثر عدد دول كذا واحد وده واحد لواحد فالرقح به يصبح في هذه الحالة هذا حديث محفوظ حديث ايه محفوظ ايه محفوظ ليه محفوظ يبقى دول دولهم اللي حفظوا دولهم اللي حفظوا اما هو فحديثه شاذ حديثه ايه شاذ فالشذوذ بضعف الحديث الشذوذ بضعف الحديث ليه هل يعرف هم ما هو يعني ممكن نعم أيوة هو يكاد إن هو يكون أخطأ في هذا الحديث اللي هي ما ضبطش اللي هو إيه ما ضبطش الحديث الشاذ يكون حديثا خطأا يكون حديثا خطأا وإن كان الراوي إيه سيخة عادي ممكن إمام كبير جدا يخطأ هو يقول لك لا ده هو كده زي خلاص هو رأيه لنفسه في الحالة دي لكن وإحنا مش هنضعفه بهذا الخطأ لا ولكن إحنا هنرجح الرواية دي ليه عشان المجموع ده الجمهور الجمع، العدد لقي نشوف الأحفظ هذا عندي واحد ثقة واحد ثقة ثابت يعني إيه ثقة ثابت يعني وده بريمه بقى وده ثقة كويس بس ده متمكن جدا متمكن جدا هيختلفوا برضو في كل واحد هيروح حديث واحد بس ده بلافظ وده بلافظ هيختلفوا فيها ومعرفناش نجمع بينهم هنرجح مين آية السابت ده هو لأنه أثبت من ديه أقوى منه ده الترجيح بالحفظ ده الترجيح بالإيه بالحفظ ترجيح بالحفظ خلصنا من مسألة أن يكون خاليا من الايه من الشذوذ يبقى الحديث المقبول لا يكون شاذا لا يكون شاذا حديث الصحيح لا يكون شاذا حديث الحسن لا يكون شاذا حديث الشاذ حديث ضعيف شذ حديث ضعيف فهمت ولا لا دي نبص بقى الشرط الثاني ده اللي هو الكام خامس اسمها الخامس الخاه المفتوحة تسمعش عمك أحمد عامر خار والخاء فتحة وخي فسرة وخوم ضمة لا مش كده نمرة خمسة خلوم من العلة العلة دي بقى عبارة عن سبب خفي يقدح في صحة الحديث العلة اللي هي المرض واحد عليل معلول عنده علة مريض كذلك الحديث اللي عنده علة مريض إيه هو الحديث إيه هي العلة هو عبارة عن سبب خفي سبب خفي يقدح في صحة الحديث الظاهر السلامة منه الظاهر لنا إنه سالم من العيب، لكنه في الحقيقة معيد الحقيقة ايه معيب زي ايه انه يكون عندي رجل راوي اهو الراوي المرة واحد ده سمع من الراوي المرة اثنين خلاص فحدث عن في حديث تاني رواه عن الراوي نمرة اثنين برضو خلاص بس ما كانش سمع منه هذا الحديث بعينه سمعش منه هذا حديث بعينه احنا عارفين انه نمرة واحد تلميز نمرة اثنين وسمع منه احديث كثير وعندنا منه احديث كثيرة لكنه في حديث ما لم يسمع من شيخه هذا الحديث بعينه فيقول لنا عن فلان خلاص فيقول لنا عن فلان أو حتى لو قال أخبرنا لأنه حصل عنده وهم حصل عنده إيه وهم هو ما يقصدش الكذب هو حصل عنده وهم فهيبصوا العلماء هيقولوا هذا الحديث لهو نمرة واحد ما سمعوش من نمرة اثنين ليه يا معلم قالك لا ده ده سمعوا من نمرة ثلاثة عن نمرة اثنين في واحد سقط مهو فهو عشان دايما يروع عنه وهم قال ايه عن او اخبرني بالوهم فمين اللي يدرك هذا الامر ادركوا الائمة الحفاظ المتمكنين هيقولوا هنبص للحديث ده هو هنقوله هو من حديث أبي هريرة مثلا رواه عن أبي هريرة محمد وأحمد ومحمود ورواه عنهم عن الثلاثة دول مثلا رواه عنهم عبد الله مثلا وغيه رواه عن عبد الله ثلاثة أربعة خمسة أي حاجة الاربعة دهم ده رووا هذا الحديث عن عبد الله ومن تلاميذ عبد الله نمرة واحد فقط لأن عبد الله هو الرغل نمرة اثنين ده معايا كده؟ هو ما كانش حاضر للقلسة اللي كان فيها هذا الحديث عرفنا ازاي عرفنا بأن نظرنا في حديث أقرانه في حديث أقرانه أقران دول سمعوا هذا الحديث مثلا في مجلس الصباح وكان هو في ذلك اليوم لم يحضر مجلس الصباح فبالتالي حصل عنده وهم إن هو حضر فرواه عنه بصيغة تقتضي السماع ما إنه هو أصلا ما سمعوش منه فدي قصة كبيرة يعرفها من المتمكنين في علم الحديث لذلك علم العلل هو أصعب أنواع علوم الحديث أصعب أنواع علوم الحديث ولا يتكلم فيه إلا الجهابذة من أهل العلم زي الإمام طبعا مالك والإمام أحمد والإمام ابن المديني وابن معين والدار القطني والبخاري لو عددنا هؤلاء العلماء على الأصابع سيعدون معنا يعني يكادون لا يبلغون يعني لو حسبناهم ممكن لا يتعد المتين إمام ممن لهم مكان في مسألة العلل هذه. مع إننا عندنا ألوف الأئمة وعندنا ألوف مؤلفة من المحدثين الإمام ابن المديني ألف في هذا مسندا معللا أسابه وسافر اليمن كان ذكر فيه الأحاديث مسند كبير جدا ذكر فيه الأحاديث المعلة وما إلى ذلك وتكلم على علالها وأحوالها لما رجع بعد كده لقى الرطوبة بغيب سنين بقى عما رجع بلده لقى الرطوبة إيه لما رجع لبغداد لقى الرطوبة كالت الـ الـ الـ بتاع الكتب دي فلم ينهض إلى تأليفه مرة أخرى من كثر المشاغل عنده فخسر الناس كتابا يكاد يكون لو وصل لكان أعظم الكتب لأنه ابن المديني كان من أكثر الناس علما بالعلل وهو شيخ الوخاري وألف ابن, إمام ابن أبي حاتم كتابا في العلل أيضا موجود الآن وأوسع كتب العلل الموجودة الآن كتاب العلل الواردة في الأحاديث النبوية للإمام الدار قطني إليه الدار قطني هذا هو الشرط الخامس من شروط الحديث المقبول يبقى شروط الحديث الصحيح شروط الحديث المقبول شروط القبول شروط قبول الحديث كل دي نفس الشروط لما نيجي نقول بقى شروط الحديث الحسن أو شروط تحسين الحديث هنعمل إيه المسألة دي هنقول ان ده يكون متوسط الضبط او خف ضبطه ولم يضعف نقول متوسط الضبط عشان ما تتعبش دماغك فيما الشيخ اشترط شرط في الحديث المقبول وهو انه يكون له متابع او معاضد يجي حديث من طريق تاني زي ما قلنا في نظام الحديث الحسن لذاته الحسن لغيره وفي الحديث هو الصحيح لغيره زي ما قلنا كذا يكون عندي الحديث مثلا ضعيف فيأتي من طرق أخرى تقوي هذا الضعف فيصبح الحديث إيه حسنا ها لغيره يصبح الحديث حسنا لغيره فذلك هذا الحديث الحسن لذاته يأتي من طرق أخرى فيرتقي إلى إيه الحسن لذاته يرتقى إلى الصحيح إلى إيه لغيره داكذا وصل إلى آخر هذه الشروط يبقى عندي شروط الحديث الصحيح الخمسة ده هم اللي عندي خلاص شروط الحديث الحسن هتبص في اللي في دي هتقول متوسط الضبط شروط قبول الحديث قلنا الشروط دول الخمسة مع الشرط اللي ذكروا الشيخ ده خلاص مع الشروط اللي ذكره الشيخ لو نمرة ستة أو ممكن لو ما ذكرتوش ما فيش مشكلة عندي أما الخمسة دول أهم حاجة وشروط الحديث المقبول طبعا هي دي نفس دي خلاص خلاص ولا مش خلاص مش خلاص حد يجيب كتاب كده احنا الآن الآن وصلنا إلى تقريبا منتصف مقرر مصطلح الحديث إلى نصف مقرر اصطلح الحديث الباب الأول الباب الأول في الكتاب الباب الأول يبدو إن هو مزوده في الطبعة دي هذا مش موجود في الكتاب أصلاً الباب الأول صفحة 25 لا لا مش ملغى لو أنا لو أنا اللي في إيدي المقرر هلغيه لأنه ملوش لوش بس هو طالما موجود في الكتاب ممكن الامتحان أنا أكتب امتحان وهيروح الجامعة ممكن يغيروا في الأسئلة اللي أنا حطت هيه فإحنا هنعتبر إن هو موجود وهنبقى نشرح بس إحنا الآن وقفنا عند صفحة ما مشوفها أنا بنفسي مية ستة وعشرين اه يبقى احنا وقفين فعلا عن صفحة مية ستة وعشرين مية ستة وعشرين وبقي معنا شوية الحاجات اللي هم زودهم دول مفهومش صعوبة ده كلام إنشاء كلام إنشاء مش هيبقى فيه صعوبة خالص يعني إن شاء الله نعم بعد الامتحان إن شاء الله بعد ما تمتحنوا هنبقى نقولهم أوه. ان شاء الله نعم لا ترملا بس احنا المحاضرة القديمة ان شاء الله امتحان مصطلح ماشي السلام خلاص فهمت اتفضل خلاص كده خلصت